ولا تقربوا مال اليسين إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده حتى يبلغ أشده وأوكو الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوكو ذا لَكُم وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ الْسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلٍ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهده ورحمة لعلهم وهده ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتابٌ فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا على طائفتين يهملعاطلين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكننا اهدى منهم لكننا اهدى منهم فقد جاءكم بينكم من ربكم فقد جاء مدوة رحمة فمن أغلّم من كذب بآيات الله وصدّف عنها سنجزّ الَّذين يصدّفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدّقون